السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء يتجدد مع حضراتكم و العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني السلام عليكم فضلت الشيخ السلام عليكم الله. اشكال صغير قبل أن نتوقف يمكن مع أتصور معاني حضرتك يعني حتى توقف عندها في حديث سيدنا عمر ودخوله على النبي وعنده النساء وكيف ابتدرنا الحجاب لما رأينا عمر م. وكيف كان حديث النسوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وردوه يمكن كان في إشكال بعض الناس عبت تتساءل على أفعل التفضيل م. يعني إنك في رواية حتى قلت أفظ أو أغلص من رسول ده. الله صلى الله عليه وسلم فالفكرة ممكن تتصل المخ من النبي مثلا عليه صبح شاه إنه أفظ فعمر يعني أفظ منه من. فيمكن بس هنوضح هذا الإشكال لبعض الناس ثم أن نعاود الحديث على هذه الدروس والعظات والعبر الموجودة في هذا الموقف يعني إينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني هناك جوابان على أفعل التفضيل ده إنك أفض وأغلط الجواب الأول أن يكون خرج أفعل التفضيل على غير بابه وكقوله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم نعم. فأحسن هنا أفعل تفضيل واخد بالك فهل في كلام لا أحسن ومثلا أقل حسنًا. مثلا حسنا نعم. أو الكلام ده لا لكن معنى اتبع اتبعوا الأحسن أوه. الأحسن يبقى نعم. أفعل تفضيل وهم خرجوا على غير بابه نعم. يبقى غي الم... غي... مسألة المفاضلة حينئذ رب السجن أحب إليه, إليه مثلا يعني قول يوسف على مش معنى ذلك السجن أحب السجن إليه مثلا والزنة, والزنة مش معنى الزنة حبيب إليه والسجن أحب تمام فده برضه خرج آي على غير بابه على غير باب أفعل التفضيل يعني ده الجواب الأول الجواب الثاني أنه لو خرج أفعل التفضيل على وجهه فيكون ما فيه صلى الله عليه وسلم من الفضاظة لمن يستحقها من الكافرين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مثلا يبقى دا متوجه لمن يستحق هذا ما يستحق الشدة النبي صلى الله عليه وسلم على أخوان قال كما في الصحيح ان في ريح شديدة ستقوم الكام ده فلا يقومن أحد فقام رجلان فالريح شلتهم ورمتهم في جبل طيب فدع عليهم ليه لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وفي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شديدا واخد بالك فهو مش مش, مش مش لفظة الفضازة بقى إنما ممكن تبقى الشدة نعم. واخد بالك إزاي فأنا لا يعني شايف إن ما فيش إشكال, إشكال في فيها في مسألة ومما يؤيد ذلك أن العلماء دائما إذا ورد لفظ مثلا مجمل وبين في طريق آخر من طرق الحديث يبينوا بالحديث نفسه نعم فأنا عندي دلوقتي لفظان اللفظ الأول إنك فظ نعم <تصفيق> اللفظ الثاني إنك أفظ يبقى أفظ تحمل على فظ نعم تخبرك زي نعم أوه إنك فظ وخلاص وما فيش مقارنة ما بين الكلام ده أو أفعل التفضيل زي ما انت تفضلت يعني قلتني بعض الناس ممكن يتصوروا إن المسألة فيها مقارنة, مقارنة. طيب برضو عايز أتوقف مع حضرتك في, في نقطة مهمة قوي وما زلنا نتحدث عن نداه صلى الله عليه وسلم يعني قد إيه وهو رأس الدولة عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله فوق ذلك كله بعض النسوة يشعرنا بالأمان وعدم الخوف والجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ثم شعرنا بهذا القلق اللي حدث مع دخول عمر بن الخطاب في مسألة يعني فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام وهو رأس الدولة بهذه الصورة لا. طبعا هو يعني حلمه عليه الصلاة والسلام يضرب ببعضه المثل مش يضرب به يضرب ببعضه المثل حلم النبي عليه الصلاة والسلام كان أشرف قريش وأعظمهم ومع ذلك شوف السفلة والسفهاء والكلام ده اعتدوا عليه في مطلع الرسالة وقالوا ساحر وكاهن ومجنون والكلام ده ومع ذلك واسعهم عليه الصلاة والسلام بحلمه وكانوا خصوماً له فكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن ينصت إلى النساء الرواية بتقول عالية أصواتهن يستكثرن عليه لهم طلبات مم عايزين كذا وعازين كذا وعازين كذا والرجال بيعملوا كذا ومش عارفين مش يستكثرنا عليه، بأخدلك وهو يسمع أنا بأخذ من دي يعني نقطة وأقول للرجال أعطي أذنك لمراتك يعني في في رجال المرة تعرفش تكلم معه يعني نقطة كده واحدة زوجها بيتكلم واني فخديته ورحت للدكتور أتى دكتور مشكلة خطيرة زوجي بتكلم ونام قال له تدي له فرصة يتكلم بأنه هو صحي <تحدث> <تحدث> يعني عشان إيه لأنه عايز يتكلم فمش عارف يتكلم بكلم ونام <تحدث> فده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرح قاعد يسمع لعائشة شوف كم صنف إحدى أوه. إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعقدنا قال له يكتون أخبار أزوجيننا شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وبعدين في الآخر يعقب وَيَقُلُ لَهَ يَكُنْ كُلْتُ لَكِي كَأَبِي زَرْعٍ لَأُمِّ زرعن. نعم صلى فكل ما الرجل يحلم على امرأته تزداد, تزداد, تزداد تعلقا به نعم. أنا بس بقول المسألة دي عشان ما يتصورش حد إن الهيبة والكلام ده أول ما يدخل اللي واقف يُعُعد واللي قاعد يهرب واللي مش عارفين الكلام ده ليه مش قرقوش داخل البيت نعم. ده أنت ربي بيت نعم. ورب البيت يعني يكون أوسعهم حلما ويكون إنسان عنده أخلاق والكلام المرأة كل ما الرجل يكون حليما معها كل ما تحبه وتتعلق به لأن ده قبة حسن الخلق زي ما احنا قلنا قبل كده أن الرجل لا يبلغه بحسن قريه درجة الصائم القائم يمكن ده شيخنا شيخنا بيدخلنا في منطقة المشكلات اللي بتحصل في بيوت نتيجة أن الزوج لا يستمع بالضبط على طول عايز مشكلة يبقى حتطرقت تستمع إلى من لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيجرفها في منحة آخر غير المنحة منحة اللي هي منشة فيه. طبعا ممكن نعم. يعني أنا مش عايز يعني أبر النساء قوي من المسألة دي وقت الرجال على طول الخط نعم. لكن أنا عايز أقول يبقى في نوع من التناغم ما بين الرجل المرأة في المسألة دي وناخد القصة دي نعم. قصة حديث سعد بن أبي وقاص لما دا دا نسفة المقراش عالية أصواتهم كل واحد عايز تبلغ طلبتها فبالتالي أصوتهم غلبة على بعض نعم. يستكفرن عليه طلبتهم كتير منه عليه السلام أول ما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه دخلنا وابتدرنا الحجاب فعمر ابن الخطاب داخل لأى النبي صلى الله عليه وسلم وحده ويضحك وي ابتدرنا الحجاب يعني استخب وراء استخب استارة نعم. مثلا وراء باب نعم. دخلوا غرفة ثانية أي حاجة نعم. زي كده نعم. فدخل عمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده العادة أن يسلم كله وحده ما يتحكش واخدلك إلا إذا ذكر موقفاً أو كده إحنا يعني لكن العادة أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبسم إلا لسبب يعني فعمر بن بقى الأدب بقى اللي خدوا من النبي صلى الله عليه وسلم و... والمردود بقى واخدلك إزاي قال لما تبسمت يا رسول الله أضحك الله سنك فدعا له أن يأ أن يضحك سنه زي ما يفضل إي دايمًا مسرور ما عندوش مشاكل ما عندوش مصايب ربنا يرزقك بالسعادة ونجمع الصبر كده يعني. بالضبط كده زي ما واحد مثلاً يكون زعلان فيدعو على إنسان يقول أسخن الله عينه أسخن م. الله عينه وانت عارف الدموع أصلاً ما بتنزلش إلا بسخونة في القلب م. حاجة حقة إله فالدموع تنزل فأسخن الله عينه دعاء عليه أن يظل يبكي إلى أن يموت والإنسان لا يبكي من شيء يسر إن يبكي من يبكي من شيء يحزن. يحزنه إذا مده ينطق بالفضائل فليس سواك كي يذكر بالشرائح في كلمة جميلة بهذا المعنى الفضائل ابن عياض لما ابنه يسأله له يا أبتي يعني أنت إنك إذا وعظت الناس يبكون واذا ولد غيرك لا يبكي واخدرك قال يا بني ليست النايحه الثكلى كنايحه المستاجره واخدرك ازاي هو ايه الكلمه الجميله بتاعته قال عفوا الكلمة الجميلة بتاعه سفيان بن عيينه دي اللي أنا كنت عايز مش الفضيل بن عيينه نعم لكن السؤال وجه للفضيل بس سفيان بن عيينه لماذا يبكي المراه عاده واخدرك نعم يقول إذا قرح القلب ندت له العينان. نشرح هاي الشيخة. إذا قرح القلب، قرحة. نعم. القرحة. تألم يعني. آه طبعاً تألم إذا قرح القلب ندت له العينان، العين بتندي يعني بتنزل دموع. دموع. فلا يمكن أبداً أن ينزل دمع إلا بعد سخونة في القلب. في لما يدعي يقول له أسخن الله عينه. يعني يفضل يبكي على طول ولا يبكي كما قلت إلا لمصيبة فلما عمر قال له أضحك, قال له أضحك الله وسنك رسول الله مما تضحك قال عجبت من هؤلاء الصوت. النسوة يعني عالية أصواتهن يستكثرن علي فلما سمعنا صوتك ابتذرنا الحجاب على طول عمر وذا يدل على شخصية عمر الشخصية القيادية القوية اللي ما يبلش الحال المائل ولا الوجاج ولا الكلام ده فقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى بهذا قلنا نعم إنك فض نعم فبينا لما يسكتنا في مثل هذه المواقف نعم كذلك المرأة إذا علمت أن زوجها فض ويسمعها من ثقيل الكلام ما لا تطيق تسكت إذا كانت امرأة متدينة بتجد لها مصرف أخت في الله ولا أه. تقرأ في القرآن ولا تملك هذا ما تصلي عليه هذا الكلام ده إذا كانت ليست ملتزمة تدخل على الإنترنت بقى تشوفوا إيه بتكلم واحد ولا تكلم مش ولا والكلام ده نعم. وتبحث عن الحنان عند تتكلم ولا دول ولا تتكلم ولا بأرضهم أنا أنت إن يمكن مصائب بالضبط كده يمكن أنا أنت في يعني خبر كنت قرأته من في جريت أخبار اليوم من حوالي سلتين ثلاثة كده إن اثنين من بلد عربي زعلوا مع بعض وزوج وزوجة يا، واخد بالك فالمهم الرجل هاجر ال البيت الست عايزة تسلي نفسها من الغم اللي عندها فبدأ تدخل على غرف الشات والكلام ده، فهو كمان دخل على الغرفة الشات ما أنه هو كمان المهم إيه يعني بيتكلم واحد، فلقيته متطابق معاه وكلامه جميل وحلو بدأ إيه يعني مع بعض وحصل يودوا الكلام ده قال له طيب أنا هذا شوفك تمام، فقلت له خلتنا نتقابل في المعاد الفلاني فلما التقى إذا هو الرجل ومراته تأخذه <تصفيق> زي، فما له أنت طالق يعني على طول. يعني هو أولاً لما ترك البيت ما طلعهاش يعني ترك البيت غضاً وخلاص لا. أنت دلوقتي عمستين للراجل أيها طبعاً أنت عمستين للراجل دلوقتي ومش مستحق إن مراتك تكلم واحد أجنبي طمنتها وبعمل تكلم نساء أجنبيات بالزبط. كمان أخذ ذلك فدي بتبقى بتبقى مشكلة طلقها فورا لأن ما يقدرش شيء يتحمل إن آه. مراته ممكن تكون بتعمل يبقى كم باب أول إن إحنا نبدأ البداية طيب بالضبط كده بالضبط ناس معون وزي ما نبي كان بيسمع زوجاته بالظبط كده نعم. عشان كده أنا بأ يعني بأخذ بأ يعني من المسألة دي إن, أن إنه إنه للرجل أن أن يستمع لي لأنه رب البيت زي من النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد بتاع المجتمع كله صلى الله عليه وسلم فمكانته ينبغي أن تؤهله لذلك فالرجل كثير من الرجال بيتنزل عن المكان مكانة التي أعطاهم الله إياها نعم. وزي من كثيرا ما أكرر ان رعاية المسافات اللي بين الأفراد دي لها أحكام شرعية نعم. كمان لما ربنا سبحانه يقول عليه وللرجال عليهن درجة لازم الواحد يرتفع إلى مستوى هذه الدرجة ما خدهاش كده بالدراع ولا عنفوان ولا عشان يبقى فرعون ولا, ولا كلامه ولا تميز عليها لكن ل ل ل ليأخدومها ولا يرعها ولا يحميها ويطعيمها ويسقيها وإلى آخره فلأعز أقول يعني لرجال نصيحة نرتب أوراقنا مرة أخرى ونقعد البيت اللي فيها اختلاف نقعد كده أعد فيها عقل ما فيش فيها مباراة الح الخلافات الزوجية مباراة ما فيش فيها واحد كسبان الاتنين خسرانين تمام؟ ودي يعني من أغرب المباريات يعني دايما المباريات اللي بيعملوها لازم يكون واحد نا. كسبان واحد خسران نا. أو متعادلين لا دي الاتنين خسرانين في في مباراة حياة زوجيه فنعود الرجل العاقل ما تاخدوش العزة بالاسم والكلام ده هوت حتى إذا تحمقت عليه مرأته ولقاته لين شوية كده فتأم تاخد في إيه تقول له لا مش هنعود تمام مهم ممكن تخرب برضو الدنيا ببردو كرامتها واجعاها وشفت الرجل إيه ففكرت أنا وكنت يدوس عليه نعم فإذا بها تستفزه مرة أخرى وقول أنا كنت جاي نوى أبدأ صفحة جديدة لا ده احنا هنخليها باب <تصفيق> مثلا ومسهل يدخل بقى إيه دخلة مش بزبوطة أنا بقول لكل الأسر المختلفة رجل ومرأة تعالوا نوعد مع بعض ما الذي لا يرضيك في أخلاقي وما الذي لا يرضيني في أخلاقي نعم ويكون كل واحد طيع للآخر ما يبقاش في مباراة زي ما يقول مباراة مين يكسب ونبطل لت وعجن يعني الست نعم. ما كنت تجيب له من, من سنة 30 سنة, سنة, سنة وراء فاكر أوه. لما انا عديت كده وكان نفسي أوه. في عصير أصب وبعدين انت عديت قلت خلاص البيت قرب استخسرت فيه يا عصير ومش كلام من هذا القبيل بيحصل وده كلام حقيقي انا ما بقولش مسلم <تصفيق> <تصفيق> يبقى انا اللي كاتب السيناريو بقى او ايه <تصفيق> طيب أعذرتك التعلل بمسؤول شيخنا يعني كم كان قدره مسؤوليات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم ذلك قاعد يستمع إلى نساء عالية أصواتهن يستكثرن عليه وما كانش فيه تعلل مشغول وعندي شغل ومش فاضي دي جاي وأنا مش فيها هذا التعلل برضو يعني مش ناخده برضو من هذا الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يضرب ببعض حلمه المثل صلى الله عليه وسلم كل مشكلة سببها عدم الأنا، فيش تأني، لو نفي تأني وإن أنا بسمع وبدي ودني ممكن ما تخصي القرار، تمام؟ الآن نا. أسمع بس أخذ معطيات نا. الأول وأكون رفيقا النهاردة لما لما لما واحد بير يتقدم الخدمة واحدة، يا راجل زو ورائع وممتاز سلام. والكلام ده والبعد لما بيتزوجوا، تمام؟ ممكن تلاقي فضايح في المحاكم. صحيح. فضايح بمعنى كلمة فضايح وسيديهات وبتاعه الكلام ده وقصة زي كده طب كيف وصلوا إلى هذا قلة الحلم عدم الحلم نعم. فالحلم يغطي كل سيئة نعم. والعجلة تذهب كل حسنة زي سخاء الكرم يغطي كل سيئة إنسان كريم دائما تجد كرمه ليس في المال فقط إنما تجد كرمه في كمش. كل اتجاه من إنما يروح يكون كريم والبخل يغطي كل بالضبط كده وكما أن البخل يغطي كل حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي يداء أدوى من البخل صحيح. يعني لا يوجد داء على وجه الأرض أبشع من أن بيبقى. يكون الإنسان بخيله بخيل بمانه يكون بخيلا أيضا مع نعم. يكون بخيلا في رحمته بالخلق وأخذ ذلك إزاي؟ يعني مسألة إيه؟ يعني تضاد وبالضعها تتميز الأشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله والكلام ده كله واسع صدره النساء نسواته من قريش ممكن ما يكونوا شيء كلهم نعم. إنما ساكن في المدينة نعم. وهو والي عليهم وراعي لهم صلح. ومع ذلك رأى أن من الحق عليه عليه الصلاة والسلام أن يسمع وأن يعني يتحمل ما يعني يقول النساء في هذا بحيث أن عمر لم يتحمل نعم. لم يتحمل وتوجه مباشرة وقال أي عدوات أنفسنا كما مضى في الكلام صلى الله عليه وسلم مع نداه في تواضعه واستماعه وحسن استماعه صلى الله عليه وسلم نتوقف عند هذا الحد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وعلى وعد بلقاء يتجدد مع فضيلته بمشيئة الله أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمته وبركاته